وبه نستعين صلى الله على محمد وآله سيدنا الثانرين المقصد الأول مباحث الألفاظ تنهيده المقصود من مباحث الألفاظ تشخيص ظهور الألفاظ من ناحية عامة إما بالواضع أو بإطلاق الكلام لتكون نتيجتها قواعد كليه تنقيح صغريات تنقح صغريات أصالة الظهور التي سنبحث عن حجيتها في المقطب الثالث وقد سبقت الإشارة إليها بحمد الله انتهينا من المقدمات التي ذكرها المصنف للشروع في كتاب اصول المظفر من الآن من برتنا لهذا اليوم نشرح الدخول في مباحث الألفاظ التي هو هي الجزء الأول من كتاب اصول المظفر ذكرنا سابقا أن اصول المظفر يتكون من أربعة أقسام من مذاخه الالفاظ ومن المستقلات العقليه الملاوزه بشكل الملازمات مستقلات وغير مستقلات والفصل الثالث مذاهب الحجج والرابع الاصوب العمليه هذه اربعه ابواب نقراها ان شاء الله في كتاب اصوب المبصر اول هذه الابواب مذاخه الالفاظ ماذا نريد من مباحث الالفاظ ماذا نريد ان نبحث هنا في مباحث الالفاظ قبل هذا لا بأس في مقدمة عندكم معروسة حسب الظاهر تعلمين كما قرأت في المنطق ان كل قياس يحتاج الى مقدمتين على الاقل يحتاج الى مقدمتين لي يستطيع هذا القياس ان يكون منتجا أن ينتج مثلا المقدمة نحتاج الى مقدمه صغرى والى مقدمه كبرى ثم ناخذ النتيجه لنحذف الحد الاوسط المتكرر في المقدمتين كما يقولون هكذا مثلا اذا واحد من الناس يريد ان يعرف ان الفيلسوف سقراط او افلاطون او غيرهما يموت او لا كيف يمكن ان يستمت هذا الحق يأتي يشكل قياسه يقول سقراط او افلاطون احدهما يقول سقراط انسان هاي مقدمه بعد مقدمه وكل مقدمه كبرى وكل انسان شو صار نتيجة سقراط أو افلاطون يموت فإذا كل قياس نحتاج فيه إلى مقدمة صغرى وإلى مقدمة كبرى على الأقل ليمكن ليصبح هذا القياس منتجا نحن هنا في مضاقة الألفاظ في مضاقة الألفاظ من الآن إلى نهاية هذا الكتاب نريد أن نشخص شيئا واحد نريد أن نشخص في هذه المباحث من دحس المشتق سنى فوق إلى آخر مباحث الجزء الثاني نريد أن نشخص صغر القياس الأصولي صغر القياس الأصولي نريد هنا أن نفتح ونثبت قواعد كليه هذه القواعد الكلية هنا تصبح صغرى صغرى للقياس الأصولي من أين نأخذ الكبرة الكبرة نأخذها من نباحة الحجاج قسم الثالث كما تقول فالتفت جيدا من هنا سنشرع في إطباط صغريات صغريات القياس الأصولي صغريات القياس هذه الصغريات تكون هذه المقدمات تكون صغرى لمقدمه كبرى نأخذها من القسم الثالث من مباقة الحجه من مباقة الحجة في التعريف اول الكتاب قرأنا قوله تعالى أقيم الصلاة قرأنا هذه الآية وقلنا الفقيه حتى يستنبط حكم الوجود للصلاة يحتاج قبل هذا يحتاج قبل هذا ان يثبت امرين امرين ثم بعد اثباتهما يستطيع الفقيه ان يستنبت حكما شرعيا قبل الفقيه يقول انا لا اثبت نقول له اعطي هذين الامرين لنقصولي يدقق يحقق فيثبتهما ثم يدفعهما ايش جالس نحتاج اولا ان نثبت في هذه الايه قبل الحكم الايه فيها امر اقيموا امر فنحتاج ان نثبت هنا في هذا المبحث ان الامر يدل على يعني بعباره اخرى الامر ظاهر في الوجوب صحيح ثبتها هذا اولا خوب. وليكن الامر ظاهرا في الوجوب طب من يقول كل ظاهر حجة من يقول كل ظاهر حجة يجي المقصد الثالث المقصد الثالث وباحث الحجية هناك لا بد أن نثبت أن كل ظاهر حجة التفسوا قوله تعالى أقيم الصلاة أمره والأمره هنا مثبت في هذا المرحث المرحث الأول والامر قوله تعالى اقم الامر والامر ظاهر في الوجه اقم الصلاة اقم الصلاة الى اخره ظاهر في الوجه لكن قد يشكل يشكل ويقول من يقول كل ظاهر في الوجه حجه فنقول له انتظر حتى نصل الى المقطع الثالث هناك نريد ان نثبت الكبرى ان كل ظاهر حجة. مثل ما قلنا في سقراط انسان. سقراط انسان عبارة عن الامر ظاهر في الوجود وكل انسان يموت قبرى عبارة عن النقصر الثالث. عبارة عن كل ظاهر حجة. فإذا من الان نريد ان نشرع هنا في اثبات في اثبات صغريات القياس الاصولي. نريد ان نثبت قواعد كلية هنا تكون صغرى صغرى من كبرى المأخوذة من مضاحة الحجار <تصفيق> هذا واضح ولا نريد ان نثبت اذا هذا الصباح ولا نريد ان نثبت الامور الجدئية للالفاظ يعني ماذا مثلا مثلا هل هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى او لا هذا به هنا بحثه هذا تتكفل ببحثه عند اللغه نرجع الى مازن اللغه هناك نرى ان هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى موضوع لهذا المعنى مجاز هذا به هنا بحثه عند الاصول لا يتكفل بتشخيص صغريات او جزئيات الالفاظ لا لا نبحث هذه الأمور هذه الأمور نتروكة لمعادل المغى إلا ما نريد هنا فقط أن نثبت كبريات قواعد خبرة أي كلية هذه القواعد الكلية تكون صغرى لكبرى نأخذها لمباحث العجاج قد يسا نشرع في مباحث المشتق ثم الأمر ثم الناهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والمفاهي وغيرها مبحثها هنا هذه كلها صغرية هذه كلها صغرية تبعث المقدمة قال المقصود من مباقة الألفاظ المنطق ليس فيه قياسة المنطق يعطيك صورة القياس فقط اما قد يكون القياس اصولي وقد يكون فقهي وقد يكون فلسفي المنطق يعلمنا فقط صورة القياس اما مواد القياس قرارا في المنطق مواد القياس قد تكون, تكون الماده فلسفيه احيانا وقد تكون علم اخرى المقصود من مباحث الالفاظ ما هو المقصود المقصود تشخيص تشخيص ظهور الالفاظ لا من ناحيه جزئيه ظاهره في هذا المعنى او ذات لا من ناحيه عام الا بالواضع من قبل الواضع ما كان وضع اقل للامر اقل من وجب متاكدا او لا من اخذ اطلاق اللفظ احيانا او من اطلاق الكلام بعد تشخيصها لتكون نتيجتها قواعد كليه تنقح يعني تثبت صغريات صغريات قطالة الظهور التي سنبحث عنها في المقفد في المقفد سال وقد سبقت الإشارة إليها وتلك المباحث تقع في هيئات الكلام التي يقع فيها الشك والنزاع سواء كانت هيئات المفردات كما تيأتي مثلا الامر لفظ مفرد اقل مفرد او المركبات كما في المفاهيم الشرطية كما فيها كهيئة المشتق والامر والنهي او لا الجمل نقول هيئة الجملة الشرقيه هيئة الجملة الوقفية او هيئات الجمل كالمفاهيم ونحو المفاهيم اما البحث عن نوارد الالفاظ الخاصة هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى او لذاك مثلا وبيان وضعها وظهيرها مع انها تنفح ايضا صغرات اطالة الظهور فانه لا يمكن ضبط قاعدة كنية ولذا نرجع الى معاجم اللغة هناك نرى هذا النسب موضوع لاي معنى موضوع لماذا ليس هو نراه قالت انه لا يمكن ضبط قاعدة كنية عام فيها، فلذا لا يبحث عنها في علم الأصول. ضابط كل قاعدة كلية لما وضع الألفاظ، لما عال ما موجود عندنا القواعد مختلفة، ومعاد من اللغة ونحن معاد اللغة في المتكل بتشييط مفرداتها، وعلى أي حال، فنحن في الأصول نعقد. مباحث الأنصاب في سبعه ابواب الاول المشتق الثاني الاوامر الثالث النواهي الرابع المصاهي الخامس العام والخاص الثالث المطلق والمقيد السابع المجمل المبين هذه مباحث سبعه في الجزء الاول والنشرع في البحث الأول وهو من أهم بحوث الأصول ايضا بحث مستقق المشتق... كما يقولون سؤال مقصود هل هيئة مقصود فيها الصورة هنا؟ لا هيئة الجملة هيئة تركيبية يعني مثلا إن جاءك زيد تأكد جملة وهي هيئة مفترة يعني مفرد يعني مثلا اقم الصلاه اقم نفرا اما ان جاءك جد فراح في المفردات وفي الجمل ايضا سورة الفرق الجمل نعم قال اي الأول الاول ده اصل مشتق سؤال هل المشتق حقيقه في المتد بالمبدأ في الحال فقط فقط أو متلبس بالمبدأ في الحال يعني الآن في الحال فقط ومجاد في غيره يعني مجاز في من قضى عنه التلبس وفي من توفي يتلبس الكتاب وفي من توفي يتلبس في المستقبل هل المشتق حقيقه فقط في المتلبس بالمبدا في الحال فقط ام ان المشتق حقيقه في الاعم من المتلبس وغير المتلبس واضح السؤال سؤال كتاب مكتوب المصنف يقول اتفق الأصوليون على أمرين واختلفوا في أمر ثالث التفتوا الحالات في المشتق ثلاثة الحالات في المشتق ثلاثة الحالة, المشتق ثلاثة الحالة الأولى مرة نطلق المشتق نطلق المشتق يعني السفة نطلق المشتق سفة تشتق من المصدر مشتق عالم من العلم مشتق فقيه من الفقه الاخر او مشتقات النصب بلى بسم الله الرحمن الرحيم اين اشتقها؟ منشتقات فبدلا مثلا, مثلاً الحال هنا مره يطلق اسم المشتق انتفت مره يطلق اسم المشتق على من سوف الارض لتلدغ على من سوف يتلذذ بالمجد في المستقبل. الحاله الأولى. حالة الأولى. مرة مطلق. الحالة مطلق. كلام سريع. مرة مطلق. أفضل المشتق على من سوف يتلذذ بالمجد في المستقبل. مثلا من باب المثال. زيد الآن الشيخ زيد الآن الآن ليس بفقير الآن ليس بفقير لكن من خلال نقاشاته في الدرس وحضوره للدرس الدرس ومتابعة في الدرس مع زملائه في الدرس وغير الدرس من المضوع هذه الأمور نحن نكتشف أن هذا الرجل سيكون في المستقبل فقيه في المستقبل فقيه لكن التفت الآن الآن هو سيكون في, في المستقبل أنا الآن أقول الشيخ الزيز لا فقيه زيدان فقيه من الأناقة معناه يكون في المستقبل أنا الآن أعلم أقول زيد فقيه أو لا ليس العالم الآن التعاتل الحوجة فقط سيصبح عالم بعد خمس سنوات مثلا أقول من الآن من الآن زيد عالم لكن سيكون في المستقبل هنا هذه حاله الأصوليون هنا أجمعوا على قول واحد قالوا المشتق اطلاق المشتق على من سوف يتلذذ بالمفجر في المستقبل قالوا هذا الاطلاق اطلاق نجازي لماذا الان غير مثلث في منظومه النجاز هذا متفق عليه هذه الحاله الاولى الحاله الثانيه, الحالة الثانية. الحالة الثانية. اخر المشتق على المتلبس من المفوت على المتلبس دي في الحال يعني على الالف في الحال يعني على الالف المشتق مثلا الان زيد الفقي الان الآن فقي فأقول جاء زيد المنتقي الان هو عالم اقول جاء العالم عالم حكيت اقول واضح فإطلاق المشتق على المتلبس دون مبدا اي اه يعني في الحال قالوا هذا الاطلاق اطلاق حقيقي وهذا متفق عليه عند الجميع فاتفق الأصوليون في امرين هذا واضح اتفقوا على انه اطلاق على من سوف يتلبس في المستقبل قالوا هذا وعلى من تلدث الآن قالوا هذا حق ولكن وقعت المعركة والنزاع في الحالة الثالثة ما هي الحالة الثالثة انتفتوا لهذه الحالة بحثنا فيها اطلاق المشتق اطلاق المشتق على من تلدث من المبدأ اطلاق المشتق على من تلبس بالمقدة ثم عنه التلبس ثم انقضى عنه التلبس هذا الاطلاق اطلاق حقيقي او مجاز. مثلا زيد بن ارقم كان خياطا خياط وانهر الخياطين ايضا لكنه يتقل عن العنس بل نفي المهنه خياثا ما غيرا اذا قلت كان خياث لا الان اقول زيد زيد بن اخياث وهو كان خياط وانقذت عنه الخياطه يعني لم يعد عنده محل الخياطه ما عنده محل المحل ضاعه والمزمنتها والان ليس المتطاعد ليس بخياث هنا عندما اقول زيد خياث زيد النجار زيد عالم زيد شقيق وقد نسي الفقه والعلم لكن اسميه اقول زيد شقيق هذا الاطلاق اطلاق المشتق على من تلدث وانقضى هذا الاطلاق اطلاق حقيقي لا اطلاق مجازي واضح اي النزاع النزاع اطلاق الثالث يا حب النزاع في الصورة الثالثه هنا المصنف يقول هنا المصنف يقول ان قلت قلت قد يقول قائل لا تمرت في هذا النزاع بل ان قلت قد يقول قائل إن, ان قلت قلت ان يقولوا عنه الاخوة يعني سمر بالنزاع ما مجبه في هذا المقطع مشتق ومتعبينه كل واحد قلم ودفتر وورقه على مدشله هذا ما لا فيه المصنف يقول هذا البحث له ثمار كثيره جدا واذكر لك فقط ثمرتين ثمرتين الاولى, ثمرت الأولى. ورانا عندنا في الفقه كراهه الوضوء دماء سخنته الشمس صحيح مقرؤ له توضع بهذا الماء خب هنا إذا كان عندنا ماء في هذا الإناء عندنا ماء في هذا الإناء عندنا ماء سخنته الشمس ثم برده برد المرض هنا هل لا تزال الكره حاضرة بعد برده بعد أن برد الماء بعد أن برد سخنته الشمس ثم جئنا به الى هنا بعد نصف ساعة بعد ساعة اقل او اكثر برد الماء القضاء عن التلبس هنا هنا هل لا يزال الوضوء به مكروها ايضا او ارتفعت الكراهه هنا هنا يأتي النزاع هذا مثال, مثال اخر مثال فان يكره التغوط. تحت الشجرة المثمرة مقلو التغوط خب اذا الشجرة كانت مثمرة والان اسقطت كل ثمارها اخذت الثمار في الثلاثة تثمر الان ومثمرة اثمرت وانقضى عن هالثمار تلبث ثمارها خب هنا ايضا لا تزال كراها في التغوط موجودة او لا وعنها هنا نرجع للنزاء من قال من قال من قال أن اطلاق المشتق على من تلبسه بالمبدأ والقضاء على من تلبسه والقضاء من قال أن من حقيقي فيجب أن يلتزم بكراهه الوضوء والتغيط سبحانه من قال هذا الكلام؟ من قال بنا بنا بنا خلافية فإذا كنا من القائلين بأن إطلاق المشتق على من تلبس وانقضى عند التلبس بالمرجع من كان نجاري ولا ليس بنجار إن قلنا هذا الاطلاق على حقيقي فيجب أن يقول يكره التوظى بما سخنت في الشمس وإن برد بعرفت يكره التغيط تحت الشجرة المثمرة وإن انقضى عنها التلبس بالثمار ومن قال بأنه مجاز؟ من قال بأنه مجاز؟ فيمن انقضى؟ فيقول الكران قد ارتفعت الموردين هذه الثمار. وعاد الثمار وعاد ثمار أخرى كثيرة لهذا البحر بس هذه من أهم الثمار الأولى و الثانية يقول في المسألة قولان هو يحسبها يكون مجال يستضع بالكرام يعني الوضوء بالمقر هنا هو يجود يجود على طريق خانة لكن ليس مكروهن والتغيط أين ليس مكروهن نعم لأنه يقول الطلم يتنقضى وإطلاق المشتق على المتلبث بالمبدأ وانقضى عنه التلذس إطلاق نجازي فارتفعت الكراس المواردين حيبا المصنف يقول نعود إلى محل النزاع في المسألة قولان هل إطلاق المشتق على من تلبث بالمبدأ وانقضى عنه التلبث هل إطلاق المشتق عليه في حقيقة النجازي البصنة يقول في قولنا القول الأول القول الأول البعض ذكر أن هذا الإطلاق إطلاق حقيقي صعبا يقول الإطلاق الحقيقي للمشتق أهم ممن هو متلبس الحال فقط صاحب هذا القول يقول إطلاق المشتق على من تلدد في الحال حقيقي واحد اطلاق المشتق على من تلدث بالمبدأ في الحال حقيقي نحن اياكم نتفق على هذا وعيرم هو يجيس ويقول ايضا اطلاق المشتق على من تلدث وانقضى يقول ايضا اطلاق حقيقي فعنده موردان لاطلاق المشتق حقيقة يقول فقط في من سيتلدث في المستقبل مجادف. هذا على القول الاول على القول الثاني يقول لا. إطلاق المستقبل فقط فقط على من تلدث بالمدجع في الحال إطلاق حقيقي. أما على من سوف يكون في المستقبل. او على من تردت ونقضى قول اتلاك اتلاك نجاذي واضح الفرق قين مجد. مجد. مجد. مجد. مجد. الفرق فقط بين القولين الفارق فقط في من تردت ونقضى هذا يقول حقيقي وهذا يقول نجاذي اتبع المطلب الى هنا الجبعة نجاذي إنما الخلاف فقط من تلدث وانقضى اتبع المطلب إلى هنا انددخوا جميعا قال مصلف يقول أنا مع أنا مع أن إطلاق المشتق يقول إطلاق المشتق على من تلدث بالمبدأ في الحال حقيقي نتفق معكم وإطلاق المشتق على من توفي المستقبل مجازي وإطلاق المشتاق على من تلبث وانقضى أيضا مجازي. ماله <تصفيق> ماله مصنف يقول معطل الثاني الحق أن إطلاق المشتاق على من تلبث وانقضى المصنف الحق أنه هو إطلاق المجازي مو حقيقي يعني خلاف فقط في هذه النقطة. خلاف فقط في هذا النقطة مالي كان سأستبر أكتب لكم أحب ما عندي معنى واضح قال اختلف لأصول من القديم وفقط من الآن من القديم في المشتق في أنه أن المشتق حقيقة في خصوص ما تلدت بالمجأ في الحال فقط ومجاد في من قرى عنه التلدس او ما او انه عن المشكلة او انه حقيقة في كليهما في من تلدس وانهر وفي من تلدس في الحال انه موضوع للاعمل من هما والسؤال اخرى هل المشكلة موضوع لخصوص المتلدس فقط أو بالأعم منه من انقضى عنه التلبس، لكن هذا الخلاف وثبت هذا الختلاف هنا على أنه مجال في ماذا؟ في ما يتلبس بالمبدأ في المستقبل. هذا عند الجميع مجال، إنما اختلفوا فقط. في من تلبث وانقضى خلائق المشتق حقيقه لا مجال عليه ذهب المعتزله وجماعه من المتاخرين من اصحابنا من الشيع يعني من اصحابنا الى الاول الى الاول الى انه حقيقه فقط في المتلبس به في الحال هذا الاول هو كما الكتاب يخصه هذا الاول واضح طاب وذهب الاشاعره وجماعة من المتقدمين من اصحابنا من علمائنا يعني الى الثاني انه حقيقة في الاعم اعم ممن تلبس في الحال او انقضى عن التلبس ايها البسلس انت نعمل قال والحق هو القول الأول. شنو معنى اليسر لبس؟ شنو معنى القول الأول؟ قول الأول أن المستحق حقيقة فقط في من تلبث باللبذة في الحال ونذأت في غيره. خبر المصنّع. ومن العلماء أقوال أخرى في هاتف تفليات بين هذين القولين لا يهمنا التعرض لها. بعد اتباح الحق فيما يأتي خذ أيها المصنف أهم مطلب هنا ما هو ماذا تريد أن تثبت قال وأهم شيء يعمل في هذه المسألة في, في هذه المسألة قبل بيان الحق فيها وهو أصعب ما فيها بيان الحق أصعب الأمور المفهمة نحلم نذى وموضعا نتوى الإثباث ولأجل أن يتضح في الجملة موضع الخلاف نذكر مثال اللذيث نقول <تصفيق> نعم سمر انفاقته قال إنه ورد كراهه الوضوء والغسل بالماء المتخن بالشمس واضح فمن قال بالأول من قال بالأول أنه حقيقة في المتردّب فقط، فمن قال بالأول لا بد أن لا ولا بد أن يقول لا بد أن لا يقول. كذا قذين يانا خافوا ارجع الضمير من قال يعني من قال أن المستحق حقيقة فقط. فيه متردد بالمبدا في الحال هنا لازم يقول هذا بعد تلبث وانطله واطلاق المشتق عليه اطلاق ما بعد لازم يقول هنا غير مقروص لا بد ان لا يقول بكراهه منه ان يغسل بالماء الذي بارد وانقضى عنه التلبث واضح يا لماذا لانه عنده لا يخد عليه انه مسخن صحيح بالشمس الأمو متخن هذا بارد لا متخن بل كان في الماضي كان متخنان يعني كان متلبس بالمبدأ وانقضع عن التلبس ومن قال بالتاني يعني من قال أن إطلاق المشتف على المتلبس بالمبدأ في الحال وعلى من تلبس وانقضى في الحال الإطلاق حقيقي لا بد أن يقول بكرهه الوضوء بالماء البارد المثخن بالشام. طبعاً قال الثاني لا بد أن يقول غسل وضوء غسل وضوء لا بد أن يقول بكرهه فيما عن غسل وضوء سواء تلبس لا زال متلبس او القضاء ايضا حال انقضاء التلبس ايضا لانه عنده يصدق عليه انه مسخن حقيقة بلا مجال وعلى وللتوضيح لك نذكر الان اربعه امور مذنلة يعني مسخلة يعني مبينة موبحة لتلك الصعوبة ثم نذكر القول المختار. ودليل القول المختار البحث الأول ما المراد ما المراد من المشتاق صلى الله على محمد وآله الطاهرين